من شرائط أمورنا ومن سيرات أعمالنا. من يحبه الله خلاه ذلله، فمن ندم خلاه ذلله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ومن يشتغى بهديه الى رحمه الهدين اما بعد رب العزاء كما فهم يوزين اضلال المسلمين اضلالهم عن عقيدتهم ويريدون ترسهم لجينهم ويريد اللحوذ والنطار ان يضلوهم كل الاضلال وان يضعيوهم عن ناله وأرضه لجنب الإرهابية لكن المعتدين لا يصنع بذلك إلا المعتدين هو المحق وهو المنصف قرآن هو الإعلام كل المقاهيم التي اتطفق عليها الناس كل المقاهيم التي اتطفق عليها الناس غيروها فجعل الفلسطينيين الذين يدافعون عن دينهم وعن حقهم في الحياة والهاديين وجعلهم من أجزاء الحياة التي تدافع بأفعالها أو نسائها أو رجالها، تدافع بأقل من من يدافع به، وهو كلما يكون، فتكون بالإرهابيين، يقصد أن تدفع هذه المنظمة تدفع إلى مصاف. المنظمة الإرهابية ويتكتب العالم على ذلك وتنطل بالأبواع وتتكلم وسائل الإعلام بأن منظمة حلات منظمة إرهابية كيف تكون إرهابية؟ لأنها ضربت جنجية إسائيلية لأنها جوحت هذا الجنجية وقتلك فتكون المنزلة الهديد اما اسرائيل فهي المدللة وهي المنزلة المحقة هي الله لا تأتي احدا ولا تعتدي على احد انتلقت الابواع تقول ذلك تكون اسرائيل وتبين حقيتها كما تفعل فتذا اسمع واحد الفتار فتذا اسمع اليهود والمسار وهم يغيثون الحقائق وينبثون الحق بالباطن كيف تكونوا على إعلام العالم حيث عليهم العالم وهم يقولون كلمة فتلزدها وسائل بإعلام وهم يكون أهل الحق وأهل الضفاء عن أنفسهم بالإرهاب فتفسها فتكفهم أبواق العالم كله حيث أنهم نجعلون المعتدين الظالم ضريئا من سفر فتنطلق سائر الآلام في العالم تقول ذلك فهكذا أطبحت أطبحت المعنى في الأنزين وأصبحت التصريحات والمؤتمرات هم الذين يحتلون صنعها وهم يتأمرون على المسلمين وأصبحت المكاهيم والمعايير والموازين لأيديهم تصركونها كما يشاءون هذا سيدينا ذلك القرآن يا أهل الزكاة لماذا تنبتون الحق من ذاته وتبتمون الحق وأنتم تعلمون البتنة مؤخذة والإرواد معتدى عليهم حتى زوائرون البتنة بلاد اللي فيها من هم ودخل قوة ليخلص منهم بعض المجن التي يحرقهم أن يسيطروا عليها كل هذه التغييرات إنما كانت بتزييف الحقائق ولبط الحق بالباطل وكثمان الحق يهم يعلمون وإخدارهم أتائهم إعلاما التأثير عن هؤلاء إرهابيين لأنهم داشعوا عن حقهم وعن هؤلاء إنهم حقين فإنهم موسفين لأنهم يعتذون على حق الغير إسرائيل النسي استجدر اليهود من كل مكان وحساجر الأموال والآرام فانجلوه وكل ذلك بيت الإرهابية ولا يأتي بها في نصارق الدول الإرهابين لكن ذات بعض المجاهدين الأخير من العرب فكون بولة إرهابية وإذا كان تحرق العرب المجاهدين في ذلك أشهر فإنها ستكون ضمن الدول الإرهابية التي تعاقب عقابا خاصا تجد بيتك حيث يدس الحق بالباطل حيث والموازين فالأهد ذلك من يقال عنهم إنهم حكام المسلمين الأzeugام الكفرة في ضمنة الفت нашей الأكام هم قوة في فرعين о ما المان وقالون الأولاء يكplatzين بفيديهم اليهودي المقار قال ذلك في هذا الكربة الوكيل حسن وارد تكلم عن الفلسطينيين كأنه تكلم عن معتد، تكلم عن معتد، وإذا أفسد جعلها مثل إسرائيل إن يمنع اعتداء مثل مذبحة الأشخور، اعتداء ضد، اعتداء ضد الفلسطينيين. طبعاً من التقدير والتقدير كأحد هذا الذي لا عدله، لا عدنه، وضاع قده، وضاع كل شيء. لم تكون بها دون علم دون يجال ولا يعرفون قادئنا ولاغي رجالهم ومذلك يحقون عليهم من اعدامهم طبعا من يجيئهم من اوراقها المجاهدين ماذا تعلم ماذا يستهمون بهذا لهم من الريانات وتقن عن قبالة لغرضهم وإذائهم وغطلهم شمكا من الذي يتركوا إن في سبيل الله جاهدوا في سبيل الله ووقف وقت رجال بإخوالهم من الأخوان المجاهدين فكان جزاؤهم القرص والإبادة والإعظام والشمك بعد ان افتهمت بانهم ارهبين وبانهم ارهبون وبانهم يحاولون قلب نظام الحق <تصفيق> هذا وحكام العرب يتبعون اهل الاختام من اليهود والمطار ويتبعون تغيير المقاهيم والمعايير يقولون النظام المصرون بهذا العمل البئيس والخاطر كما يكون بعض الوليون العائدين من افرارستان فيشنقون ويقتلون مفيدين في كل ذلك كل ذلك لان هائلاء الحكام يقلقهم كيلة في حق ويقلقهم امر الجهاد في سبيل الله ويخيطهم أن يبقين بعض الناس مدردا على الأسلحة هذا يخيطهم ويخيطهم كثيرا ولذلك المعاملين العرب الأكرام على المجاهدين والأسلسلين الله تعاملينهم بهذه المعاملة القاسرة سبعا من اليهود والنطار والله تعالى يقول وأهل الكتاب من تبثون الحق بالباطل فتكتلون الحق وأنتم تعلمون وقلنا إني إن ليعود النصارى لما عجز عن ما يدين الكتاب وهم شر هزيل فإنهم لجأوا إلى مزال الظلم والعنف فانجر واندر وذوكر ولبس الحق بالباطل حيث انهم غيروا كل أه... امور الزين غيروا فيها ولين لا تجن الله ورحمته ولين لا وعد منه كريم ما انتبت أيديهم سلا كتاب الله لكن الله قد حفظه او تكسد ذلك الا نحن الذله ذيك وان لا له لا نزيل من غريمه الكتاب الحمد لله على احضره واجاله بحق هذا الكتاب حتى لنا في أعلى الكتب من الحق لا فيه هذه ولا تأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه فنزيل من حكيم حميل وفي نفسه أزالك فقالوا أيام وغذلوا عن مواجئه وابغلوا في قرآنه في تفسير القرآنه ليس منه اتخلوا اسرائيليات اتخلوا قصة وحكايات لا عقل لها ويجب على القرار ان نحظر وعني ذلك على معركة الاسرائيليات ومعركة الوسط الذي زادوا وجاءوا بذلك من التورار ومن تفسيرات التورار الذين يعددوا وضعوا الاف الحديث المخذوبه الموضوعه ضعيفه وما وقع لها فله الاف الحديث الذين يحيطون على الناس بينهم فكاذب يبعدون الناس عن معرفه دينهم الصحيح والله انقوض الله لهذا الامر رجالا عظاما قام بوضع القوائد الصحيحة والمدادة الحق التي يمينج بها الصحيح والبعيش والحسن من المرضوح والمينون من الذي يجب ان يعرف يذهب اليه هذا الموضوع ويراه فترد الناس عنه قال الله الدان العظامه عقد على هذا الامر والحطير هو الذي فيه وداخله سنوجد الحديث وان لا فيه, فيه ونقص منه الخرج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غرف عن أمة تزمت بسلام رسولها مثل ما غرف عن هذه الأمة المحملية حيث دلت الرجال قراب سلئة ألف رجل من الرواه بلقوا أحوالهم وتاريخهم وأشخاصهم ومن يقل ومن نشويقهم ومن تلاميذه حتى حتى عارض عارض استاذ كان ممتاز و ظهرت الاولى والطلقه الثانيه وهتزت <تصفيق> الريح فالدشه الثانيه الثالثه ترى عن الاولى وإلا واعتبر الحديث منقطع قطعا او معبلا حديثا غير من قطع كيف ترهي الخلق الثالثة عن الاولى ويمكن اين الخلق الثانية فعرفوا بذلك ان خلانا لم يلقى خلانا وان خلانا لم يعش في سنوات خلان فعرفوا ف... آه... الاحاديث المحبوبة له تلقي فيها فزنا دوره وابعد منها عن الكتب الصحيحه يعني مثل قبل معرفه التاريخ لو بده يعرف التاريخ في محطاني الولايات يجد أن يقعب أن يجد عليه من ذلك يقوله أولا أن أتى غفر له العمل القليل الأجر كثير عليه من علاماته. فالوضع علامات السابقة وميبقى عمل الى الهدف وميه صواب كبير ايه الشاي ده بسر لك بجنوبه وميبقى الهدفة ده مجرد يقف عشان ده يومك عشاء يبقى اوفر يهز عوده فليعنى تفقير ان يحضر عشاءين ثلاثة هنالك ها ها هتوفر يهز عوده مع الشيء تعليموه وفاق كمان صدنا خلاص يعني حينيجي ليه باه مجموه يجموه في الامر في من ناحية في الملك نستطيعون من ناحية السند يقولون ايه يقولون عن ابي يبينك عن, عن الشافيه عن أبي حنيفة عبا أحد عن الشافيه عن أبي حنيفة إنه يروى واحد من على، عن الأخ بقول هو الشافيه لك بأبي حنيفة أبي حنيفة بل يوم اللي مات فيها بحنيفة ومد الشافيه اليوم السابق سنة من السنة أبو حنيفة والثاني الشافعي، لأن بنت عنده عن أبي حنيفة، ما تظلم أننا بناله وقد كل سنة بريزلا، لأن الشافعي لم يلق أبا حنيفة، الشافعي غلب سنة 80. وابو حنيفة مات سنة مليا وخمسين أبو من أبوك لي طالب لا يمكن اللي كيف عن الشافير عن ابو حنيفة الاعرف الحديث ده من مع من يعني السنة ده محذوب لان عن الشافعي عن ابو حنيفة وعندك فيه واحد هنا على الاحد ها الامر اعرف حسن المسكة عشرين الانسان ايه نحن ايه نحن نحن حديث انه واحد كان بحذ وحده وعنه رحلها القبر نتبع عليها القبر وعذي الوحيد ويقيد على بسمها ويجأت ايده تحواني الناس جنبه يشوفوا خمسة وعشرين يشوفوا لا نبي نرجع في النهار نعيش على هذا النص هو صار ها على حمل على الطقوس تخلص أي شيء فيهم شيء على الناس والأجيال بيط اللي يشوف تحديت مع يعني التخوطة ما ده بره إن في كتاب ذي بدائع الزهور كتاب مش عارف الاخبار في كل زمان والناس هو كل ده حديث موضوع باديه ها في ده بتروح من كل ده يعني هو لا ما هو ده مش قصده الشئ ده ويجي مصباحة ويجي مصباحة ماشي الله من طول يا من طول يا شيخ عبي وانا على قدر وصبح القدر وعطي على المشاعر دي وموالين يشدوها تشدش ها ها خطب بالعلام يا عظيم هذا الكلام. كل واعظ عايز الله فيه كل مصر ها نريد بعض الصلاوة واحدين قدرت من الشئ غزم عنهم هذا واعظ الليكة بسعب لك المنزل وكل احكايا كل احكايا وكل احكايا اجرئ حديث المنضوع اللي وضعها اليهود ونصياء اهلا يتبقى لما تنبسونا الحق بالباطل البارد الحق وانت التعلمون وعرف هذا هذا الاخرام من الاخرام وعرف بالاسرائيليات اللي عهد اليهود والنصار وبعضهم بقل ذا اللي في بعض المسلمين اللي يقول اليهود زي كعب الأحضار. ماذا تروح على انها اتوافر اعرفها ماذا لكن على كل حال يابد ان يلاحظ هذا المؤمر جيدا وان لا نروح الا حديث صحيحة او حسنة غيروا الكتب اعطينا ثم يبينوا القرآن خلطا من إن هم يأتونوا يؤمنوا أول النهار ويأتونوا الآيات هكذا أفضل بعضا البعض يؤمنوا وآمنوا بالنسبة للذين عملوا وجه النهار وقلوا آسره لعلهم يرجعون لعل المسلمون يرجعون عن دينهم هم الله عندما يوجد آمن أول النهار وبعده كفر لا يوجد أولا على مفاسب كثيرة الإسلام هو اللعنين. أبي على مضض إنه هو حرق كثير من الحقائق اللي سهل غلطة الإسلام فكفر به آثارها وليس المراجع أي المعاري آخر المراجع يقول حرف مياسة فحسب ماذا هو التعاملة ها. وليس لك يكون على مستوى عم الناس هذا الالواجه فلان هذا الابين فلان هذا السعاطيه فلان هذا البحاسة هذا الاسطاد في الجامعة فلانيه لان الناس يجب ان يكون الاسطاد دياء العامل في اسلام ثم فقر بعد هذا وانه ما عن اسلام الا لأمور كشفاها ووجد الإسلام مخالص لخطط الإنسان والديمقراطية والحربي وممكن ما يعلن شخصه مثل الإسلام ويرزعوا أنه مثل الله ثم يزدئ كتابا ينقل فيه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أو ينقل أمهات المؤمنين أو ينقل خلقاء الراشدين او يرخدوا بعد ودعوا الاسلام فوقال ان البحاث الخلالي او مستاذ الاسلام مقد بعد الوحد الاسلام ها فوقال كثير من, من الناس من هم مرضى لعلهم يرجعون هذه الخطأ استعمالها كثيرا الواء المبشرين واذلامهم والمشركين وذينهم كل ذلك يسعون في إجابة الخلل والابتراه في نباد الإسلام لهم كلامزة لهم من يسمعون كلامه ولهم من يتقرب إليهم يجيب على ما قريب في الدينة كلهم الحرار تقعد في الإسلام والمسلم هذه مقطة لا بد أن لا يشعر بيش معيكها دي جدا وبعدين من تفتحين من كل يفروا تتمنوا كلا لمن فجع جميعا بكلام نعم مشكلام الله مشكلام المسلمون مش بكلام اليهود والنصار هم من يقولوا يقولوا معظم الوعب ولا تتمنوا إلا يرد هو القول انه هو الله هو الهدى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وفيما يشاء الله ذاته عليم فتقى رحمته من يشاء فالله القدو العظيم اينك تحكم على كيف تعوذ النبي الخاتم يكون لكم ايها اليهود يا ان اغفر تحوات عنكم وعن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم بحمل رسالته أتقن بعوض لأنكم أصبحتم لست أهلا بعد تحمل رسالة بديكم منا بدلك من تعظم عن المراضع فنسيتم حظا منا بالكرم منا بالكرم بث فالخوارق دأبتم ورفض العهد بذلتم فلا تذلوا كانوا على خائلة منهم على كلمة خائلة ونية خائلة وعمل خائل وكل ما يصبر عنه خيانه على تجال على هذه الخيانات بإطلاق في إطلاقها حيث بعد ذلك تحتدون وتحتدون وتريدون أن تأبوا على إن كذب يد الله فيه من يشاء يحتفظ رحمة من يشاء الله واطع عليم والله بالقب العظيم قال الكتاب في خطتهم الثالثة او الرابعة انهم يقولون ان اليهودي على مال اليهودي لكن اليهودي يخطأ اليهودي يخطأ منه فالخوله ويقدر به مرابي معه وعليه اه إيه يحبها؟ يحبها من غير يهبه غير يهبه يسمع من الامنزيل العرب لأنه يقصدون بها غير اليهود دولات ذلك بأيهم قالوا ليس علينا في الامنزيل سبيل ليس علينا في الامنزيل سبيل <تصفيق> لا علينا يقول يقولون اننا الاسم ثم من اليهود لكن الامرين دولة او غير يهود منهم ما تشاء دولة يتأمنهم انها دولة يتأمنهم بجناء لا يؤذيه طيب كل كل اللي طيب كله تسأل تسأل بس كلهم بهذه الطريقة لله صحيح اليهود احنا عانينا منهم الامرين وصحيح انهم خوالوا وغدروا وصحيح انهم تأمروا لها اللي يرددوا لها وصحيح انهم يراجعون معهين للهود وصحيح انهم خاطر الإسلام منه والمشاهده لكن دم يمنعش أبدا من انصاف بعضهم اللي إن هم that I قائمة كل من امتكت تداري في مخالبة فتقوم عليه ويبقى بالنسبة قال قول خليهم يأذوك الظالف بأنهم قال ليس علينا الأمنيون كمين ليس علينا اسم في خيالة الأمنيون وغدرهم ويأردى معهم كل كل حبالة المخيلة والمقائف لا بد أن نعملها مع الأذنين ولا يزد علينا في ذلك من اللي لأنك التلام بأل عبدنا في القواعد كالزهين ويعملون على الله الكذبة وهم يعلمون يقولون على الله الكذب وهم يعلمون كم نتبين من الآيات القاعدة الأساسية لا بد الوقاء العهد مع اي امسان مش الوقاء اللي يقول ليس علينا كل لا الوقاء مع اي امسان بل فأك إليها تقرى الله عز وليس بل من اوثى العهد يتقى فإن الله يحب المتكين ويجب العهد يتقى الله يتقى الله يحب المتكين ولا أقول شيء بالقاعد عن الإسلام لا هذا من اليهود أخذه أو هذا لا ف... عليه كما يقول اليهود ليس علينا كالإبنيون سملكلت هذا باطل منهم لكن عندنا من أغفى بعهده يختقى فإلا الله يحب المتقين يحب المؤتقين بعضوههم والمراقبين لله الخائصين منه عز وجل أما الذين يشترون بعهد الله لألمانهم ثمن قليلا يعرضوا عهد الله ألمانهم تعرضوها الحرب الباطل ولأخذ أموال الناس للباطل ولكم يشترون ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمنا قليلا مهما اجتمع لديهم ومهما عرض منها الكثير فهي ثمن قريب فلا لا خلاق لهم بالآخر لا نصيب له بالآخر ولا يكلمهم ولا يوضع إليهم يوم القيامة ولا يذكينهم ولهم عذاب العليم لذلك أنهم خاسر بالعهد ولم يوقف العهد واشترض آيات الله وبأينامهن ثمنا قليلا وكذلك اللي اشترض أينامهن ثمنا قليلا هي نفسه ويحرك المشترة سلعة هااا ها. اشترة سلعة and <laughs> come لهم يقول لا اجر لهم او لهم عذاب لا ليطمئوا بالكلمة هذه العقبة لكواها ما كأنها كأنها لكذل لتتخرج السورة قوية ممكن ان مجرد فلائك لا خلاق لهم في الآخرة ويؤمنه للناه مثلا يؤمنه عذاب تشف تصوير إهمال لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يذكين تصوير تصوير المعنى اللي كان مجرد عاد فارس وعلى الإذنان يطربهم أو طارقهم وإلا أن الله يكمنهم ولا ينظر إليهم لأنك ولا يطهرهم إلا عين فلا هؤلاء هم الذين بعهد الله وايلاله كملا قليل لو عهد لو زال لو زال كمن اغلى عهد عليه تبيع زال عهد البنت ها لو زال ايه لو زال خطوبه البنت ثم جاء من هو ايه أَهْيَا مَحْرَمٌ أَوْ أَعْلَى وَجِيْسَةٌ مِنْ الْجِيْرِ عَلَى طبعا في امريكا يوجدوش معندس مجزاهر اللي زاهرين عبدالمحمد اللي كنت في تحت جده ها هو معندس مجزاهر في محطن عند امريكا عهد الله وايمانه ثملا قليلا لا خلاق لهم لا نصيب لهم في الآخرة ولا يقلمهم الله لا يرزوه إليهم يوم القيامة ولا يسأتيهم ولهم عذاب الألوح ومن تقريفة أهل الكتابة أنهم ينزلون أعلاق المسوس يؤذلوها كما يشاءون يؤذلون ينالؤوا أهل الصنفة أو أهل أيه. ينوين معنى كل سسأة وينوين ألسنتهم أيضا فإن منهل طريقا ينوين ألسنتهم بالكتابة لبعتبوه من الكتابة فما هو من الكتابة فأقولون هو من عيد الله فما الله. على الله هذا سريق من اليهود والنصارة اليهود والنصارة يقول ان اليهود هم اللي قفلت عيسى فأيجي البابا إلا لا لا مهم مش عليها قرن البابا في القرن على اليوم على النقطه اللي فاتت ثلاثه وقال لي طريقه كانت في كار او عنصر اللي هو المصار الاول قال الكسوس في التكنيك صار شيء صار شيء واه أو من يستعمل النواة أو الحاها من يستعمل النواة أو يستعمل في النواة ماذا؟ ماذا؟ I don't know what يبقى الواحد على النار ويسخنوا الدم يبقى الدم اذا لا ان نرى هذه المفاتيح التي تركها في بامر التوحيد حيث عليها شركة فجعلوا عيسى ابنا جزء من الاله وروح القدس كذلك فاه كل هذا التغيير ولا ماذا لا تظن ان الله هو السبب فقولوا هو لعبد الله وَمَا يَحُوَ بِالْعِمْدِ اللَّهِ سَيَطِلُونَ عَلَى اللَّهِ الْمُسَجِدَ وَهُمْ لا ها؟ لا ما هو المقابلة اللي موجود موجود عندنا عندنا عندنا الحليل منا رقم مشين على فما آجة قلونا من عند الله فما هي من عند الله يقولون هذا من الإسلام وما هو من الإسلام لهم على الله التهدي فهم يعلمون يعني شاهد هذا كثير من علماء المسلمين من السمع الذين الله ثمن والعليلة واحد زي يظهر بيظهر الدهوة مكثير اللي مقريس يجي نجد في دوانا 89 في الوى 89 لم يرى هو من عظيم الجزال مقريب النجار ان الولدون الضعوة الى الله فهم حكم مؤمنون يسعون في تطبيق الشريعة فهم بيضحفوا عن الظروف المناسبة فهم يطبعوا فيها الشريعة فهم احسف فعدها عشاء عشاء مبرر عشاء ان هو تاخر عن تطبيق الشريعة ويحسب انه يمتثل في وقت مناسب ها انهم يفللون يفللون غير صحيح نحتاج الى هذا المدرك في كل وقت ها يزعم الشعراء خوفه يجتهدوا وانه الجماعة اللي بينادل تطلق الشريعة آه... غير تهيمين الوقت يا دي ناس في بقى نصر الأصدر نصر المسلمة نصر التاريخ نصر اليبي ايه, ايه سبحان الله اللي نصر الأصدر نصر المسلمة صوات نصر الإسلام نصر ما يحتاجش فيها دي اهزة هو هي الانتين دونهم عمسل المسلمين عمسل الاسم ومسل الاسمين تاني يبقى وهذا وهذا عبد, عبد يفعل يفعل الذين كانوا يعقودين الاموال والهدار نفاءا وخززا حتما رفعه إلى مخطط علماء والأطفال إيران. هلا ويعني أنفسهم؟ هلا وضوحنا في قلب أو في ناقض العلماء؟ أنا غير المستنفد المقالات هم سوى المثال. فيها لا خلاف بين الشعب ولا خوف او هناك انتجام وتقارب بين الحق والشعب فقالوا تقولوا ماذا في ظرف ان المسلمين يقفلون لانيئات وآلاء عصرات الأوليخ تزدر وتقفل ما يبكلنا خط Hallelujah. يا أنا أتمنى جاد الباطل و جاد, جاد, جاد, جاد, جاد الباطل و جاد جاد الحق حيث اللي أتمنى جاد دي إنه الحق أجاد إنك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عند رفع من يا رب اللي حتى and you wait الله أكبر الله بمن حيده الله أكبر